بوك تو بادي هينو خمسة عشر خمسة عشر بانلو مريو آهارم الثمار والمواد الغذائية الثمار والمواد الغذائية نا بدا وكسترابري وندي معي حبه فراوله معي حبه فراوله ناو بدا وك كيوي مريو كربوجا پاندو اوناي معي حبه كيوي وشمامه معي حبه كيوي وشمامه ناو بدا وك نارنجا مريو پمپر بنسا اوناي معي برتقاله وحبه grapefruit <تصفيق> معي برتقاله وحبه جريب فروت ناودا وك ابل مريو وك مااميدي پندو اوناي معي تفاحه وحبه مانجو معي تفاحه وحبه مانجو ناودا وك اريتي پندو مريو وك اناسا پندو اوناي معي موز وحبه اناناس معي موزه وحبه اناناس نينو بك فروت سالاد تايار تشستونا انا اعمل سلطه فاكهه انا اعمل سلطه فاكهه نينو توست نين تينتونا انا اكل قطعه توست انا اكل قطعه توست నేను టోస్ట్ ని వెన్నతో తింటున్నాను. انا آكل قطعة توست مع زبدة. انا آكل قطعة توست مع زبدة. నేను టోస్ట్ ని వెన్నా మరియు జామ్ తో తింటున్నాను. انا آكل قطعة, قطعة توست مع زبدة ومربى. انا آكل قطعة توست مع زبدة ومربى. నేను ఒక శాండ్‌విచ్ని తింటున్నాను. انا آكل ساندويتش. انا آكل ساندويتش. నేను ఒక శాండ్‌విచ్ని మార్జరిన్ తో తింటున్నాను. انا آكل ساندويتش بالمارغرين. انا آكل ساندويتش بالمارغرين. నేను ఒక శాండ్‌విచ్ని మార్జరిన్ మరియు టొమాటో తో తింటున్నాను. انا اكل ساندويتش بالمارغرين والطماطم انا اكل ساندويتش بالمارغرين والطماطم معك بريد ماريو انم كافالي نحتاج الى خبز وارز نحتاج الى خبز وارز معك تشايپلو ماريو ستيك كافالي نحتاج إلى سمك وستيك نحتاج إلى سمك وستيك معكو بيتزا مريو سباجيتي كافالي نحتاج إلى بيتزا ومكرونه سباجيتي نحتاج إلى بيتزا ومكرونه سباجيتي منك ايه يمكن كافالي ماذا نحتاج زياده على ذلك ماذا نحتاج زياده عن ذلك سوپركو منكي كاروت ماريو توميتو لو كافالي نحتاج الى جزر وطماطم للشوربه نحتاج الى جزر وطماطم للشوربه سوبر ماركت اكد عندي اين السوبر ماركت